شرر الأمور مختفاتها وكل مكتفة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نحاشه كباسي الواضعون من كذوانيكا حديث وضعه كان صنفك اني شيء لو صنفه انك ومنهم القصاصه وانيكا محاضرات وخطب وجير ونواب وخلف يعني لخد بوا محاضرة ودرس كان يناد تشيلو بزيادة الزالة وسر يضعون الاحاديث في قصصهم قصدا للتفسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرايب الروايات يعني خوين حديث الله بس خوين حديث ين موضوع بعث كان ين خوين حديث موضوع دروس كان بوي خلشيل ين زج بتوت ممكن عادة ا خوشي با قصه تشيروكو امانه اشتيغالي بالخوشا بن متصير شان ليك يضعون الاحاديث في قصصهم خاصه التكسب والارتزاق يعني دا نرى وي ناني بدر كان كشف اخواني بقوات كان يعني اواك بو وي بوشنا ذلي الخلق چونك عادهن كنسنا قدر اگر تشيرو شيني باسكر تشروكي دلیل تو اکیش و غریبی بازکرد خودشی حاضره. هرگونه بنایی که شن سالک دشوندگا، چون خود محاضریم دائما شوونه که حسنی قوایی که مرد و پیاکی سعدی چیو آنها دعای اوی که محاضر دسترسش لگم کار کرد حت جابزمانی او بری خمام سعید تم بو مثوال مخ خطابنا اعزائي اخواتي بو اتي شيء عوام دان بوش تقدان شيء غريب ني بيستويت تشتي خوش شوي شو بوكا وني يعني فعلا متقربا للعامه بغرائب الروايات باسك كاريفة طلب خبري اخوشي ببعث كان تأثير ليك جاءنا رأسهم اخوش مقصدك يعني شيروك ايش دولي اخوي هيا في بيس يشيروك يش ايش صحيح كان بعض بكره وقرآن يعني قرنجيك يخوي في دواكيك سورة السنونا ويتعالى سورة القصص يعني ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف يعني لمسألا عواني قصصا يعني بحيان زور بحيائي يعني رودالي نزوله صفاقه وجه كسي صفيق الوجه بيتري وقح الوجه صفاقه وقاحه باهينك اوتريت كلبه لديك صفيق يعني بين الصفاقه رودار رو استور روء استورن روء او روء قايمن او, رو أو ان بين يزل شتيخلاق الجرنى و لا توصف كما حكى ابو حاتم البستيو انه دخل مسجدا ابو حاتم مالجو تمزق تيكو فقام بعد الصلاه الشاب بن ادوين يوزعك استيكاسا و فقال حدثنا ابو خليفة قال حدثنا ابو الوليد عن شعبه عن قتاد عن انس وذكر حديثا حديث الشداء ودميوخ قال ابو حاتم فلما فرغ دعوته طيبك تواويك دواء كده قلت رايت ابا خليفه قال لا ابو خليفه بني وكالروايات اللي قال لا قلت كيف تروي عنه ولم تره ولم تره اي شو رواياتك كيف نتشبينها فقال ان المناقشه معنا من قلة المروءه يعني مناقشة لقائل إما بكرات أو نابيawi. أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. أمس ندم لبراء حديث الله شو النبي دم خيام سند أتقا. أمس قال لي من كلات المرؤي يعني شو نابيawi. يعني شو المناقشة لقائل ما؟ على شو بتشي مناقشة لقائل ما؟ يعني تو مناقشين شي يعني ما ما حاولنا هذا السناد من يعني فيها يعني فيها يعني يعني تو هذا الاسناد. وأغربوا منه. تواش غريب تر. معروء من معرووف من الجوزي بإسناده إلى أبي الفضل جعفر ابن محمد الطيالسي قال صلى أحمد بن حنبل ويحيى ويعي بن معين. قبائل ما بجعفر. ها. بإسناده إلى أبي الفضل أبي الفضل جعفر. جاء أبي الفضل جعفر. لا. قوانيع الداتي هي منه. أو يعني زيادة زيادة من فضلك اا اي باش بالفضل لاشتر معدم خيتنسي سكدول سري أبي الفضل يعني النسري جعفر بن سيراجه في نسخة ابي الفضل جعفر, بن, جعفر بن, بن محمد الطيالسي قال صلى احمد بن حنبل ويحي بن معين في مسجد الرص في مسجد الرصاف لمزجت الرصافة فقام بين أيديهم قاص دعوة وكان يجي عند دعوة هادو شيء فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل وح ابن <سؤال> أحمد بن حنبل ويحي بن معين قال حدثنا هدوشا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاد عن نس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرة من قاره من ذهب وريشه من مرجان لقال حمو كلمة يقلم خيط على تيريش بدل السكاء كان جاد باركات أولا تيري بدل دنوكي لشيء من ذهب لعلطنه وريشه من مرجان فالركان له مرجان مرج مرجان يعني الدر السجار لدرو جوهرة وأخذ في قصة نحو نحو من عشرين ورق يعني هرو أدرس وأخذ في قصة نحو من عشرين ورق قصيكي كباس كده نزق بيسفر قيخرندوا، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له فقال له <سلمة> حدثته <سلمة> بهذا يا أخوان قلت نشكو أنتو وتبي حدثوا هذا بيواس فيقول والله <سلمة> ما سمعت هذا إلا الساعة، أعم دقيقة ثما بيسفرم كاتف، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات يعني هندب كبار وسامان وشتين في دا هندب، هو. ثم قصد ينتظر بغيتها يعني قريش متواجد قال له يحمل معين بيده تعال فديس باين اشارتي بكل باينك فجاء متوهما لنوال يعني عطية. يعني ها تقول اي وجه يعني فاريف ايش شكل فجاء متوهما لنوال اي عطيه ومال. فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث كيف حديث نوت بيام كذا فقال أحمد بن حنبل ويحي بن معين فقال أنا يحي بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أزل أسمع أن يحي بن معين احمق ما تحققت هذا إلا الساعة بيس أحمد كري أنبيس بيس أم بيسكا أحمد يحيى كريم عين أحمد قاو بس نمزاني توواي استبن دركوت ما تحققته إيه هذا إلا الشهر كان ليس فيها يحيى بن معين وأحمد ابن حم حمبل غيركمها بعشر مشاركة الثانية ناوي أحمد يحيى يحي كريم عين بيت يو بونا بعقد يعني يعني أخوي كامرأة وركي خاد يعني كان ليس فيها يحيى بن معين وأحمد ابن حمبل غيركمها وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحب المعين <تصفيق> لا إلهي وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن ويحب فوضع أحمد كمه على وجه يعني أوقعنا إذا في الدمية وقال دعه يقوم فقام كان مستهزئ بهما هل سيعو جالتشي لأهدفه وأكثر هؤلاء القصاصي جهال أو أنتشيلو بيجانا جاهلا بحديث تشبه بأهل العلم يعني أخوانا بأهل علم ذلك الله أخوانا بشاني خلق ذلك براكشتين لبلو يجيرنا بخلقه تواضى الله حديثنا عزانا واندسوا بينهم أخوانا قلت أنه أهل علم وقال بأهل علم ذلك فأفسدوا كثيرا من عقول العام عسى شندين كسيئلة تلفزين وشتكانا تشيلو كو وشدوا خلقه يجيرنا وأمانا حجز سيدة بدرناك، هن شهادية ناظر، هن شو يناظر؟ أوزع. نعقولين كاتي هواي بونة يسني، استعان، استعان زوجي ويشبههم بعض علماء السوء، يشبه القصاص بعض علماء السوء. عندك لعلماء خلاف لأهل بدعاء ومنحرفين ينفجروا فسقة منهم الذين اشتروا الدنيا بالآخر، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاة الكاذبة. والاقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للاهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية فاستحبوا العمى على الهدى ما أكثرهم في هذا الزمان لم زمانة يستهل زور كزهية ملايات شيئة نازل شيئة مفتية فلانة في سالة امانه بحوسي خوي شلت ياريت شل أباد بس بوأويكا شد <تكلم> ضعيف بس كما فعل غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث وكو غياث كوي كما وصفه إم إمام أهل الجرح أهل الج أهل الجرح كما أوصفي أو كابريا غياث كيوص في يحبون معي، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به عادة أهل ترف حزن هديش تيا أمير بوه حزلا وكده يعري بو كدر كده، فإذا قدامه حمام حمامك لبردمي بو يعني كدرك لبردمي بو، فقيل له حدث أمير المؤمنين بيان وتوه جاءنا حديث البؤء للمؤمنين بشره. أبيش شيء مثلا كي إرضاعه؟ يا نصر بوا عندك أغراضي يا أخويتي. بوا يبهرش لك لي بذاته. حد المؤمنين. فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبقة سبقة. لا عندي بسخيت لها هات. سبقة بسكن. لا سبقة. بس لا سبقة. فاز <تصفيق> من نزهروا تحقيق ضبط ما قبل السبقه لا سبقه الا في نصل او خف او حافر او جناح يعني لا سب لا مسابقه سبق يعني مسابقه لا مسابقه يعني لا تجوز المسابقه الا في هذه او لا لا لا خير في في المسابقة يعني كابو يابو تجويزي يابو حلال حرامي بي يابو خير وفضليته فائدة بي بي لا سبقة يان في صحيا يعني صحيحني وجائزني إلا أمانك مستثنى بيت يان أو كاتا أمانا أمانا السود وفائديتيا هيا طبعا أو كنتد مسابقة يعني السود وإسفاديشيني إلا في نصل نصت حويشتنا يعني رم حويشتنا نصل بو نوتي رموت او نكتجيكه كعسنا بو يعني حديد السهل او خف خفش با دولا قد تسمي وشتراو ثلاث بيكاني بيلواكاني او حافر حافر جبو بخيله ودرد كابو خف بو ابل حافر بو خيله او جناح جناح جبو طائره ريش للطائر. زيادة هي كامية، خوي حديثك هي. لا سبق إلا في سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو حديثها. أو هاتو شيء كده، أو جناح، جناح الشيخ تفاحي. كاو حديثك الصحيح بدون الزيادة. فأمر له المهدي ببدرة يعني عشرة آلاف درهم تهزي الهمي داوي يعني يعني عشرة آلاف درهم تهزي ال الهمي داوي لبرو مدحه أما عدت ملوكه كسيك سداني أنا كفاري في يدك بتعبد أقوال الدولة منك كسيك أشياء شعرك الله كسيك الله بر قرآنك كسيك الله ملحقك هذا كسيك الله حديثك لوصفي نك على أه إكرام الله فأمر له المهدي ببدرتي فلما قام كاتك قال أشهد على قفاك أنه قفك الذاب شادي جر من هالكسملي شغلنا هذا الشي ما خي وصل ساتينية يعني سيد أنه قفك الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال المهدي انا حملته على ذلك سيكر امشنه نتز بلان او هل خاطر الرسول من هو كارم من وامليك الا هدروب كابنا في فراير خالص الله سبحانه وتعالى اللي بير من دريكت انا حملته على ذلك ثم امر بذبح الحمام يعني حمام بيسرب الريول لا تشيل لبر او كوا او هو كاربو ورفض ما كان فيه وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد وشتيكي وايشي كدوه اللقل رشيد ده. وفعل نحو من ذلك همان كغياثة برامنا حاشك الله أميانا, أميانا غياثنية بلكو أبا البغترية فقد روى القصة الخطيب في تاريخه فجعل صاحب القصة أبا البغترية يعني كسي كثير أوي اللقل هابون من كدو. وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام في غمبري خاص الله صلى الله وسلم بعض فلما عرضه على الرشيد قال أخرج عني فضرضه عن بابه كانت حديثه كيباس كبور رشيد ويتدرجه كمعلومة البر مطمئن إليه الناس والاثم ما حاك في الصدر وكريثة أن يطلع علي الناس يعني في غمبري خاص الله صلى الله وسلم كده حديثة كده وكما فعل مقاتل ابن سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير فانه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا يعني كسب هرج المقام هي وكب العلماء التفسير بضان خوي زي كده ولا خلفاء اشتي بغداد ينعود حكى ابو عبيد الله وزير المهدي قال, قال لي المهلي ألا ترى إلى ما يقول لهذا يعني مقاتلا قال إن إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس قال أقبت لا فضل لعباس ده لشاندين حديث الوداع قلت لا حاجة لي فيها وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف لهرها مخربتر أويك كوملانيكا خويا بدا اهلي التصوف والزهد وتزكيه <تصفيق> لم يتحرج من وضع الاحاديث في الترغيب والترهيب خويا بدور نقلت ولا شيء حديثان ولا ترهيب والترهيب والترهيب والترهيب دا. بو احتساباً للأجر عند الله يعني بو خويا كان بو أو إبادة مجاناً، أو أو كذا وخلافاً النكر، أو دريب وفي غمرة خواك إن سلام الله عليه نكدر ولا سريعاً، ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعصي فيما زعم، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يستحقون، شنكاً أو الدين تجدانه، شنكا تو كمال عقوبة بسكيت، كمال فضائل بسكيت، كشري زرقيد ناودين واني، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم. زول خلكي عوام أوانثر باورن فيك دون بهم لما نسب إليه من الزهد. بالسبب هو كوا درون ثبال زهد وتسكيا وتصوف وصلاحه. وليس موضع للصدق ولا أهل للثقة. نا باورن فيكرين سقنا نا شين راسيتي واثق فيك نيشن. ولا حاشك قولك شيخ البنات ومن الأمثلة على ذلك حديث الدنيا حرام على أهل الآخرة والأخرة حرام على أهل الدنيا والدنيا والآخرة حرام على أهل الله تماشى الحديثة يعني بوهيك إنسان خوي كات أهلي آخرة رأ الدنيا حرام على أهل آخر باش والآخرة حرام على أهل الدنيا ت مشكلة مشكلية مشكلة بالامبرق أما والآخرة حرام على أهل الله أيش يعني والدنيا والآخرة حرام على أهل الله هاي الى إلى المفر إلى عين المفر فيه جبل ابن سليمان وليس بثقة كما قال ابن معين وهو حديث باطل ظاهر البطلان كما بينته في الأحاديث الضعيفه الموضوع يعني أنا بيخالطشبكه تماحي دنيا شنكا وقيامتي بس شيء بس حب حب إخواته وحب إخوته خوف من الله يعني كيش نقلة لا, لا لا جهنة ن ن الدنيا البيوت نا نأخذ شبة مسألة كمسألة دنيا نبي بس هاد خوش يستي خواتها وبعضهم دخلت عليه لأكاذيب جهلا بالسنة هنديكش لا ويعني أوانى واضعين بنزعنية وتشبونا أوانى يا أخوان مختلقوا. مخترع بنو حديثي موضوعين دانابه. وبعضهم دخلت الأكاذيب جهلا بالسنة. شون كان أزابون بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم. يعني سافسا يقفع قبنو. هلش حديثي يكتبون باسكا باورن بيكدوه. يكسر حديثي يكتبون باسكدن. الله شاء الله. أبيه ويكرسياركات لحديثك. فيحملون ما سمعوه على الصفق. ولا يهتدون تمييز الخطأ من الصواب، <تصفيق> وهم أخفوا حالا وأغلوا اثما من اولئك أمانة كواذ جهلة, جهلة يكون أمانك كم تلة ثواني؟ طالما مثلاً نبي عاوش كذا حديثه كذا حديث يقول بباسك أبي وري نقدي إلا أبي بزاي حديثه شيء تشويه وريتوه كيف يوتوه؟ أجد صادق بو سقته بو ثواني وري نقدي له ناسيت كواذ ضبط الحديث حديث يقول بباسك أبي وري نقدي؟ طالما برساكر نكش ما إنسان لو أول شيء هو حديثة بجرايته تسهله فيه سنة ذاك بزنع وبتعبد لهم زمانه يعني حفظ زرك كما حفظ الصدر وخلقك كتابي بيني ويسأجلك كتابك بود بجرايته وتو مشكليني كتابك ما قدر حركة يعني كتابي خي جراية وكتبي كي بديت سبب فلان كتابك بتجريته وش مشكليني بلان ما قال لي خوي یعنی تو ضبطی کسکت شد، اگه ضبطی کسکت ضبط کیف خود ولی ولی، ایکن ضبطی ونه وار نگیره، و هیچ خود اهلاجمه. متوجه شو علی خاطی بند، حدیث شیرناو طاو، یعنی خصی نی ناسی خص کسی که زود دقیق، زود دقیق حدیث کی لبر کدود جوانیه یا چرا تو نتونی دریافتی لبر، اگه بوساعي درس الخطبه يعني خطبه نصح حابك الله ان التخرجك نزور غلطه حكي حديث يعني معلق واحد شي خاطب معلق هذا حديث معلق يعني معلقه ونجم معلق يعني هذا يعني اختصاري كان الرواية كان يعني اختصاري بمعنى يعني ترجعوا مشكله بلا يعني كم هو قال البخاري يعني روى الإمام البخاري بإسناده, بإسناده عن أبي هريرة روى الإمام البخاري روى الإمام روى الإمام مسلم عن, عن أبي هريرة. <تصفيق> يعني يعني من من يعني بون رواه الإمام الترمذي في السنن عن أبي هرير. أنا وكاتي أحدا كان لسر شيء لسر رواتي ترمذية. والله ما وجدت صحيحة كل شيء ببيني والصحاح ولا الباني مثلاً والصحاح فلان. يا وهو حديث صحيح لا خد زاني صحيح يا حسن. شو نكذانين لذ نقل كنا. خو كاتي خوش علم هروان نقل كنا. خطباء وحديثي نعمل أعماله بالنية تريني أسرع. أنا نخ خطباء نقل كنا هو يعني أن يجد작 التكلتية الأساسية وأنا يجد د tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir tir الخطبة سلطة سياسيا وم���نقل تأك Sungh KFC عندما لو كنت huốngRI مما يجد النمائل nope ماちゃ حسب دوایی هدی نوت من فلانی اره ملکه چی بذکر چیولاقسه زور خشک خدایا اخوت من چی توی آرکو خدایی کدایا و نزدم چی ای دوای من بذشکه دوایی دزور من راحتی خدا وقتی بذ برا نیفت دوای من سبحان الله هیچ سعی نکن نکت بولم ملکهم ام خویی سعی کنم ملکهش با برب ولاي كتب سباعان وامانة وخلتها وبار وشيء وما لا حديثه شتئش ولكن الوضعون منهم أشد خطرا ولكن ولكن الوضعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس ولو لا رجال صدقوا في الاخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرقو وتفرغو للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء على الدهماء ولا سقطت الثقة بالحديث يعني أو أن أو أن دخل هي أو أنك وضاع أو أنك في حديثك بس لأن أنا ناسر يعني أجر بيتو كمالك أهل علم نبوية كمال خالد بن مبارك إيشن نويا تأمشتة والتواريخ خاين جم شأن يخاين ترخنك الدعابة وموضوعة أو يعني تنازل علماء يشوفون منا تنازل علماء إيش تأكوتين على الدهم على العلماء والدهمة دهمة كسي بيجو بدمانة كسي كاكا زور بيجو بزور فاطن بدل دهمة ولا سقطت الثقة بالأحاديث خالك شيء سقناء ما بأحاديث فما يستأجر علماء جرح تعديل نبوءنا يا ضعيف موضوعه سندي ضعيف وسندي صحيح وإن كذا أهم الدقيق لا علمي جرح وتعليل ورجال ومصطلح وانها قال فيها لأخي وشكي أبو الحديث رسموا قواعد للنقد كما مرحل قواعدا دانا وابو نقد نقدي في بكره تميز بين الصحيح وضعيف في ووضعوا علم الجرح والتعليل فكان من عملهم علم المصطلح الحديث إنيك يقلقي شكالين أوي علمي مصطلح دانا وحتاب أوي مصطلح وخلق شار زابد تواناي بشكل بالنقل حيث كابو يسمى المصطلح بو بونيت وانا بو وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم التحقيق التاريخي يعني علم مصطلح ورتدين راجيك لعلم الدسكوت فو بوأويك وعكسيك مسألةك خبرك سنةك حديث بتونيد ومعرفة النقل الصحيح بعض هنا علم مصطلح نبي كزنا توني للخبر التحقيقه ان رجعنا مِنْ واهم وَأَوْهَمُ واهم وَأَوْهَمُ واثار نتائجها شلون جاييك يا مَنْ صحيح مَنْ بالضبط فجزاهم اللَّهُ عَنِ الامه والدين أَحْسَنُ الجزاء امين ورفع درجاتهم في الدنيا والاخر امين وجعل لهم لسان في وقد قيل لعبد الله بن مبارك هذه الاحاديث <تضم> هذا شيء نحن نزلنا وإنا له ومن الاحاديث الموضوع المعروفه الحديث المروي عن ابي بن كعب المرفوع في فضائل القرآن سورة سورة حديثه كموضوع فمعروف شيء فضلها مسبرة فضل ثابتة واسكتة فكُو من جوزيه نهاية الموضوعات وأرى هذا حديث مصنوع بلا شك بكلام كلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصي السعد السوك قصي ركيك ويبوه زاني هنا ودراسة هذا كأنك تقول وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسره عند المفسرون أو حديثين هنا التفسير كان يناو. كالثعلبي والواحدي والزم والزمخشري والبيضاوي وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا فهذا التفسير كان هنا أو حديثين موضوعين هنا قال الحافظ العراق لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي أو السنة ذكية هناو فهو أبسط لعذره إن أوا لو عني معذور بيت سنة ذكية هناو شنكا لو عني كابد الشار الزايد سنة ذكية نبوبيت يا سنة ذكية هناو بويك خلق بزاني أمس سنة ذكيتي والعهدة على الراوي مخرجك هناو تاو إذا أحالنا ضره على الكشف على سنة ذي شنكا تواي حاليا شنكا خد أول سنة ذكية بتدل وين كان لا يجوز السكوت وين كان لا يجوز السند السكوت عليه ولو لم يكن سنهذا كان سنه شيء موضوع ضعيفتا حدا بوتي كده هذا بحكمه سريبه واما من لم يورد سنده واورده بالصيغه الجزم فقد طاء أما كسي فصيغه الجزم هنا يعني سندي فأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلاقه الواضع من عند نفسي زوالبي حديث الموضوعة كان خلق الديناو لأخوانه أخوين خلق أن الديناو لأخوانه بأن قصد بس كان فيه وعنده كان الشونة وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء او لبعض الامثال العربية فركب لها اسناد المكثوب قولك أخوي قول قولي, قولي حكيميك بيرسل وتلاو مثلش عربية هربوة هاتوا السنة اللي كانوا كذلك بحديث فركب لها إسناداً مكذوباً ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له جالي وهي حرق مقصود جني حديثي أقرأتها موضوع مقصودني وليس هذا من باب الموضوع أما أنها موضوع بل هو من باب المدرج كابو فارق لبيني حديثي مدرج لقر حديثي موضوعات قرأتها كذلك حديثة حديثه. بن الزعنيب خارقه اويا ضابطك اويا اويا بيت المدرج نائب الموضوع بيو3 مدرج كما حدث لثابت ابن موسى الزاهد لمدرج خدما في حديث من كثرت صلاته بالليل حسنا وجهه بالنهار حديث شيقراوه تواد واحد حديثا من كثرت صلاته بالليل حسنا وجهه بالنهار فسكك بيستويت وايزاني وأوجلقر حديثها، وقد سبق تفصيلا في باب المدرج النوع الثاني والعشرون جري بيستذهم لفنون حديث المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. جري وحياه سندك هميف، سندك سندي أو أحد ثني، سند حديثة له. جري لا هندشة لا هندلة سندك في رواية لا هندلة حديثك لما اثنك وقد يكون في الاسناد كله أو بعضه ولا حاشك على سخاوي وتوتي حقيقة القلب تغي تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا أما حقيقي القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره كسر كرواية شيئة وبيقرثه برواية كثر جاب أنقص بيت يام بسه بيت أو بيث قلب وحقيقة القلب تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا حافظ ابن كثير بن عبد وقد يكون في الاسناد كله او بعضه فالاول ما اهم به فكما ركب مهرات محدثي بغداد وكما يقولون لعلماء بغداد تمتحنون بخاري عن كدوى وسالوني الاحاديث بسنه بخاري تعقيم كنوا للبخاري حين قدم عليهم كاتب بخاري شويه بغداد حين قدم عليهم اسناد هذا الحديث يعني ركب اسناد هذا الحديث على متن حديث اخر سندويش لقال متن كدامه تندين حديث يعني وعلى متن حديث اخر وركبوا متن هذا الحديث على اسناد اخر وقلبوا مثاله ما هو وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني يعني قبيل الثاني يعني بعضه وقد يكون في الاسناد كله أو بعضه وقلب مثاله يعني يكون من ما هو من حديث سالم كاذب أنه حديث نافع وما هو من حديث نافع كاذب أنت عن, حديث عن سالم أما هي وهو من القبيل الثاني يعني القلب في بعض السنة لا في كله صد حديث ينوالي الله. وصنعوا ذلك في, ح... في نحو مئة حديث أو أسيدة صد يندل صد جزيادة حديث ينوالي الله. فلما فلما قرأوها عليه كانت صد حديث كان بخندوت وقت طبعا شنو كانت لباس من دكسي دكس يندانا وحدي ده حديث صد حديث حديث الشياناوا سناديك متنيشتر سناديك متني كتابة دعنا هل في ثيناء دعنا دعنا حتى حصل كتابه حصل هل أن جاء إليه كوا هم يكتبوا دعنا دعنا, دعنا يك فلانكس هوا سنادك وما تك كتبه وشوى ذلك في نحو مائة حديث او أزيده وأوجب بخاري هل زشجنا به؟ فمك أمير المؤمنين في الحديث وشصته هذا حديث لا بربه فلما قرأوها عليه رد كل حديث لا اسناده وكل اسناد لمت ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوا يكشي شى لا تجنه ليش خلال رواج بدانك دو بدلين ابو هناك يا وان يعني قبولي نكلي مما قلبوا وركبوا فعضوا مع إنهم جدا بو يب ما ابو بكش يش مزنة زور معجب فيه وعرف منزلته من هذا الشئ ان جزأنا كش زور جور مزنة العلم حديث فرحمه الله وأدخله الجنان آمين وإياكم الحديث المقلوب الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسنة وإلا هذا شيء رؤداد فمثال المقلوب في المتن أو كلامة رؤداد ما رواه أحمد وابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما يعني ابن خزيمه وابن حبان من حديث قنيسه قنيسه كتي حبيبه مرفوعا من حديث انيسه إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا وشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. إذا أذن ابن ام مكتوم فكلو وشربوا يعني يؤذن متى؟ في الليل يا أخوي كفرة. فإذا أذن بلال فلا تأكل ولا تشرب. قي بعكسه بلال اللي كان باع دواء توهم باعجش ابن أم مكتومة ومشهور والمشهور من حديث ابن عمر عائشة. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنا ابن أم مكتوم لحاشي اشتكي يا إخيان مواء الفائدة رواه أحمد أم حديثة وابن خزيم وابن حبان النسائف الصغرى والكبرى والطحاوي في شرح المعاني من طريق منصور بن الزاذان عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن أنيسة ورواه أحمد والطحاوي من طريق الشعب عن خبيب عن أنيسة بالشك إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي بلال أو إن بلالا ينادي بليل يعني شكتها واختصر الثالث من روايات شعب أيضا على اللفظ إن بلالا يؤذن بليل ومن طريقه البيهقي في الكبرى ولقد رد ابن حبان في صحيحه دعوى القلب مرجحا أن ذلك كان مناوبه وناقشه البلقيني في محاسن الصلاح كما في النكة وانظر الفتح إلىه من حافظ ابن حجر يعني ابن حبان الله أميكا <تصفيق> ابن أم مكتون كدوتي لقال بلالة مناوبوب جالك أوبان إذا وقال الشرودة جالك بلاله يعني مسألة كم قلب النية أوعى. طالما بالقيني حبان محاسن الصلاح كده والله علم حديثة. وما رواه مسلم وهل, وهل مسلم في السبعة الذين يضلهم الله يوم القيامة. ورجل تصدق ان يكلو حقت السانكه عشان سبدي خايتعله ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يعني المنفق كما الشمال وهي المنفقه يمينه فهذا من انقلب على احد الروات وانما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. برامنا مسلم ده بوشي ونهاته. إمام المسلم بشي ينايتي لم يروه إلا باللفظ المقلوب أم على شيء وما رواه مسلم في السبعة الذين ينظلهم الله يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تواه. فهذا من قلب على أحد الروات وإنما هو كما في الصحيحين أعلم بيه ملاحظة كان أحمد بن حمد الشاكل لصحيحين ده هاتوا حتى لا تعلم شماله ما تنفقوا يمينه شيخ الباني لصحيح بخالي ده وهاتوا بلام لمسلم ده بسبق قلبكها وبتنبيه لويك أليه في الصحيحين وشيخ ألباني لا صحيح الترغيب والترهيب بسي قلبك أكاد وسببي قلبك الشيو لكي شوهاته وما رواه الطبراني من حديث من حديث أبي هريرة مرفوعا من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعته بأعكس معروفك إذا أمرتكم بشيء فاهتوه يعني قوي استطاع الأمر داحية وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعت فإن المعروف ما في الصحيحين وإيكال أبو خالي مسلم داعاتوا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعت ويأمش قلبه وأما القلب في الإسناد سنة قلوه سنة لشمتحان شكرا ونعرفي درسي دومي شوفاني باشا مفاق بارك مشيكو مسم الله حليكو